يا ايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فالأمل الولي بالعدل، واستشهد شهيدين من رجالكم. فإلا يكون رجلين فرجل وامرأة من من ترضون من الشهداء أنت ظل إحداهما أنت ظل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأبى إِذَا إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأقوم أدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون